بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لو أنا كان كشف شبهات قلت قول الشيخ محمد كري عبد الوهاب وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يعني زانيك بيغمد إخوة عليه الصلاة والسلام بجنهاد لقل أوم الشركانيا لسر أو الشركة لسر أويك وعبادتيا بو وغير إخوة أكرت في غمري خواه عليه الصلاة والسلام اواني بانقوا اذكرت بو او اي عبادت تنهاب وخوابه وات عبادت بو خواهي غوره بو بشي كسي لينين. كما قال الله تعالى اهركو غوره فرموية تيو المساجد لله مساجد جمع مسجد وات او شناني كخواهي غوره و سجدي بو عبره غوره فرمي او مزغوتانا للله يعني شيء لله يعني بو عبادة خوا واحدة ولا شريك لها دروس كراو تولنا ومضقو كانا شريك بكاي شونها كان مضقو تكان بو عبادة خوا كراو النابي اللي به بهش شاويك شريك بكرنا كهر اللي به سر تفسيري هند إجل كلمي مساجد تنهاه بمضقوته بيزناكن بس بالكوا لأن هموزي شواني سجدة بردنه که اتلاس سر زویانه به بهیشی و یک شرک بکی. یا خدا ندیگله علم فرمون مساجد مبست پی آوشن آنکه اعضای سجود و سجده پی آبی با خویت علا. وقت تو سجده مبب پی آن با غیری خویت علا. هم همی بچونی علما ایلسر کلمین عبادت تنها بی با خوابکری. زلیلی ملکهی خدا نب دست إطاعة كردن، كردن، بقص كردن، تنها بوخواي فلا تدعو مع الله أحدا. تدعو دائما للقرآن كلميد دعاء بمعنى دواديب بمعني بريستندية بمعني بير رويليا كردن بمعني كردن، وتبقصي كزمكا كزمكا دعاء كزمكا يعني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 اگه چای یک بخشی نیست و دبینین زور بکمی وای، زور بکمی وای. جل لروانگی ما مصطفی آینی وای. هنی ما مصطفی آینی هی آلمانیه، آلمانیه. ما گفته آلمانیه دکه. ابشه خو؟ آلمانیه توحید نیه. ما مصطفی من هی داوال عبدالقادری جیلانیه که. باشه داوال کدوم ل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 يعني شو إن كأو تني برنامجك كل ما مستأنى أي نامز قوتك أني أم سر زمينة ها نعلنهموي نعلن الزوربي الله. هو بتشعي خو تاني بين سر چون أو خلق هميان يا الله. هميان نه ولی انواعش کالیتیه. بلکه پرلوانی که غیری خوانه. یعنی بس بلافش و بزمان کلمات کان آلان. اما بد دلو بناؤ راک دورن لو معنا هنو. اون هم از گوته کان آلان ایا کن عبده و ایا کن تو زیاد تکزن پارس. هر تو به حد دوایار متیله تو. هر تو دوایار متیب کم. بس بزمانه لحکت كاش ندرهمز غوتكان وانيا بل كلنا موز غوتكاني شرواني ها يا رسول الله والعياذ بالله ها وراك غير خيت بارو تعال ياخذ هل نموذج غوتكان كسانيتان كبانغي شي تشيك كن.. تشي يا كان بو خلشي وكمت المانيه تقومياتها اشتراكيه ق وقو.. انواع يعني لو الربا مبدا عني كامر دور لنرا استقينا للراقينا الاسلامي الشيخ محمد الكري عبد الوهاب دعوي كم كي يك يستوثمن الشيخ صالح الفوزان شرحه قال اي وعرفت ان تعبدهم لله مع الشرك به لم ينفعهم يعني اود زانك ولا قل ذه لق الخوايا شكان بياكردو ان تعب عبادهم لله, لله مع الشرك به لم ينفعهم كانت كعباده اخواكن امام زانك عباده اخواكن انا بلم شريكشان بياكرد او شريك بياكردنا بو اوك او عبادته بو خويت على استفادان بينا لانه الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يقبله منهم بل دعاهم الى افراد الله بالعباده وترك عبادة ما سواه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 وتمنا عبادة الصالحين. كانت عبادته كان لرسانة. بلام كشريك محمدك وعبد الله بلا بيشوباس ما قود من ساجور عبادتي باس كرد عبادة بو ملاك عبادة بو صالحين عبادة بو بيعمران ونبو. اما ببستي أونياء استيعابها مو عبادة كابل عبادته للسانيان عبادة زورة حتى امرو، امرو عبادة بو شكره بو بشرا نجكرين كوار غير خايجوران هي ناو. لو دستور ياساني كبشر داين لو دستور ياساني ساني كبشر ده كخو بيقبل نية خاي قرآ فرمي ولا يشرك فيه حكمه أحدا خو كذب كذ بجدارنا قالا حكم رانية يا خو يا كشي ما نخوان بجدار يا خاي قرآ كان ين شريعة دانين هوش عبادته ها قداربن بن أمره عبادته كاني أمره شيء نظامه عبادته كاني أمره رئاسة دولته ها يا ساي أو يكوا أو تري أو ابن كثير للا لا لا بیایم نهایتا بمان باز کاکا و جنجیس خاطری کرد یا سیدانا بو اختلک و الزامی کردند لسالی بر آن هر عینش شد حالا با اجماع و کفره و این آیات منع عبادت الملائکه و تمنع عبادت الرسل و تمنع عبادت الصالحين آیا بزند که عبادی ملاکه بطمیل بر چی آن کرد؟ آنها صالحند دوهمش آنها چیه؟ لخوان نزیک کنوا فیها إبطال عبادتي غير الله عز وجل كائن من كان. لم أيتاء عبادتي غير إخوة بطالة كانت وحركة سيبه حركة سيبه، نعم، حركة سيبه، حركة سيبه بشر به غير بشر به مردوان بزيندوان به ولو كان أصحابه لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون أقرأ شيخاونا كان يشيان برواين بوانيك أمان الدروز أكانو أجيانو أمرين نعم هو موضوع ربوبيتا موضوع ربوبيتا من باس كردوتما أو أن بران بوجه أبو كتناها خوا أوانى والله لبرو فلان كذب إيماني بخواه ها وكافرني مادام حتى على رجع غيري خوي كورش بقدر تبر لبرو إيماني بخوا كخوا درست كردو خوا بوك وإنما يقولون إن هؤلاء صالحون فيتخذونهم مساي بينهم وبين الله وشفاع لهم عند الله وقربونهم إلى الله زلفة أوان أمان صالح من دون نقطتي أويا صالح عندهم نزك معنا كانوا والأخوة هنوا صالحين بيوت شاكن نزك معنا كانوا والأخوة تبارك وتعالى كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولونها ولا يشفعونا عند الله سيركا. أم كلمه عندك خلق يعني لا يضرهم ولا ينفعهم لا يضرهم يعني كي يعني أوان كسانج أبرزن لغيري خوايت على أجرني ببرزن زرير يمبي أجانن نخ أي أجر بيبرزن سود يمبي أجانن أوه معناك يعني أجر نش يمبرزن ناتوان زرير يمبي أوجين غيري خوا زرير ها شو زرير ناقين الشرك والشركش حتى حتى, حتى جهنم. لا ينفع يعني اتواني بمعنى اشيك نزيجي كينو لتاغيشين براين اما انا انو دغر نيان بارستان اوا توشيتي ابن توشي عذاب بن للاني او كسانيك ايو نيان بارسمه تدست عليه وشي نو تا تشوتا انا كنشتانه انا لكن دواري خمانه على غير داري سرو قبلو بمبري جوجبي افليجبي تشوريبي وابي منال الامر وابي وابي وابي هاك داوي لك انك غير دسكاري قبرك كيف كي, قبر كي وابي يعني او ترساخ انا برضلي خلقك تاستج زور قبل قبل البحثات مع الشيخ و مشايخ و او او او او او او يعني ناور دسكاريش تيكي سهل قبل البحثات مثلا داريش يقولون كنها دارو دارسالي الله ناورين ببعين اگر مثلا او مردو يعني رز بحساب توشي بس نتوشی قازاندیشته آنها که، هنگر بی پرستن، هی سودیک نبین، اگر نشیم پرستن، هی زرگتان توج نبی. مالام لون روانگی و کتوشی شیر قبلاً قوی قویلات ریز زر توجشانه بی. دوهم اینها اولایش و یا قولون اولایش الله. یعنی چی؟ تکامل دوکان الله اخوات علاه. آو اصل شرکه کانه. که ات اصل شرکه کانه. آو نیه که آو نو تیانه علم ادرس كردوي م ادرس كردو مردن زيندوبدس مردن مردن زيندوبونه وفي زماننا الحاضر يقولون جا شغله للزمان امر ايما او خلقا لنشي هؤلاء وسائل نتوسل بهم إلى الله عز وجل هذا كله دين الجاهليه وهو باطل لانه عبادة لغير الله عز وجل امر وسائل وسيلاء ها كلمه وسيله للقران هاتوا طبعا او كلمه كلو وسيله للقران وتب سمعنا يا جت معناها عبادات يعني اواني بيش اوكاتج عبادات يعني كردو بخو تعالى وسيله عبادات كردو بواسطه ونزك او بيوت ساك انا او رسلنا او انبيا لكن تخو تعالى الاخوان ما خواش او, أو يعني وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء طبعا ترى آياتك لسورة تيا ها لسورة الرعد ترى آياتك بكين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلما معنى آياتك له دعوة الحق يعني عباده الصحيح يعني عباده الراس عباده دروز تنهب بخواه خوایګور عبادت دروست نبي نه اوي خالص او پوخته نه بهونه اوي او عبادت بو هیڅ کس چې کوي نه دعوه معنایشیا عبادت پرستنو پیروي لیکرنو بښه کردن ابي خالص بو خوابي پوخته بو خوابي بو غيري خوا دروز نيا خواشي بي شيركي لګلاب كي دروز نيا له دعوته الحق له يعني لله دعوته الحق يعني عبادت راست دروست بو خوایګور بو کس تر کس شايستي پرستن کس شايستي پیروي لیکردن تنهار ابو العالم النبي اجر بوخاشي بك شريك بك ايش قولني تشك دعوي حقنيه خالصنيه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وانك ودوانك لغيري واحد جابي كني لا تو انجاب تنبناو هيش تك تنجابنا انا ان من كتونا فرما الا كبسيط كفيه الى الماء يبلغ فاسيري امن من جوانك اخوي قولوا بسك اجر تو تنود ب الله يبرد اخاك ابي أو اوك اي يدبو عرقه نيا الا كباصت كفيه حدد است بوا ودريج بوكا الماء اللي يبلغ غفا ويبقى تدمي ياخذ شو نقعه دم ناقه ناقه وما هو ببالغ هاي غرف من ناقه وما دعوا الكافرين إلا في ضلال أو دعوانك او ان اي كان بو غير اخوا بو صالحين وانبياء ورسل او شتانه لغير خوي تعالى الا الا في ضلال ضلال يعني شيء يعني لو تريدوا الي الحق لو تريدوا الي بچکشید که امپیا کرد و با خوایت علی خواید داره نمیننی کی و ما دعای او الكافرین یک سنت تکفیری کرده باید علمای من اجماع لسری هر کس غیر خوای دو وقت کافرا بزانه یا نزانه اگر نزانه وقت شنجر با آسمان کرده اگر کسی کپی ود معذب بیشه لسری اگر آوکسان بزانه و معذبه و اگر نزانه اوشی مشرکه که غیر معذب هتا ازاني هتايق محجله سرك اقل بزاني هو مشرق معذبه هتا مشرق لسردو باشا مشريچك معذبه مشريچك معذب نيا اخوي جرافرميشي افرمي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول معزابي كزنهاين حتى بيغمربون ين دعوي بيغمركي بيناغا بلان بيجوهر كافر اغا داربا ايتك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 او همو علمها يا او همو تيجيشنها كابلا هاتش بدوها بقرراتها كابلا هاتش معرضة لبدواتش نزانستكان بدواتش توحيد الشيخ غفر ميل له دعوة الحق يعني شيخ شي صالح الفوزان أي العبادة الصحيحة كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص بزانا دين خالص نبيا بخطة نبيا خواق بلنات واتا لريابا إشارتك بوا إخلاص بكين. اخلاص يعني بوقتك الدين عبادات بوخوا نابي بشي كسلبي ما بسد هجتك نبي تنها الله نبي ما بس تدرياب سمع يا سمعه شرك الشيرك العباده شرك اكبر بها اثر اكبر بو ابدي بو جهنم اصغر ايش بو خو على شركه ها الا بتو حسنات ستو جاني بتأيتي خايف قراءة فلم إسرته ها؟ إن إن الحسنات يذهبن السيئات بس أو سيئة أو شركي برناك كذا قدرة يعني أو شركناج تظنني أو يعني إلا بتحسناتي راجحتها هذا يعني ما هو نابيته بس الحسنات راجحتها حسناتي راجحة عبادتي واتا يعني إيبادتي زورد هبيك وثقلت موازين وخفت موازين تمشاكل لبرو الشركة أكبر خليه خوش بوني يا قادر بقاعد توبة لليبكي إنجا توبة بيبت توبة صرتوا جينا توبة أنا جاي نا صرتوا الشركة أصغر شهر عين شت بعلامتي هي أيام موجبة خلود أبو أجريجها لنا يعني دائم كبراسوتي لا أجريجها لنا ما هي أكبر بس هي أصغر نا أجر تجيبها أجر حسناتي راجحينها ببقدر واسوتي نجوي تداروا لشركة أصغر الشركة أصغر وكمان قولي الصاحي ويا خالي خوش إلا بتو حسناتي راجحتها بي جالیره خالص پخته کردن، آبی بزنی یا کم، آبی شیرگ بخوری باید نکویتنایی، باید نمیبم شیرگ. دو هم آبی آقادر عبادت کاند بی، اخلاصی یا و کی بخوری یا سمعه لبر خاطری خالک، ویبو بینن جوان لوبه، خواب نمان با. بر رو نفر من اخلاص زور زور عزیز آقادر بله. هر شتی که کلا أقول <تصفيق> أخوة دعوة لكم أمال برخاتي لتوبكم أقرزاني تبالنا ركات خوانة بميك نيت خوط طوال وخايا كرو إنجاي شكبك والله جل وعلا لا يقبل إلا دعوة الحق <تصفيق> يعني الدين الخالص أخوة يقول الدعوة الحق والدين خالص نبي قبلناك أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذه دعوة الشرك لا يقبله الله أوهي؟ كوا غير وخا لقال خواي غيري خوا ببارستي دوابك هتجيش جولك لما شكان عبادات رد كاتو أو خواي تبارك وتعالى يا هو الذين يدعون من دونه يعني وانك عبادة كان بأكريل لغيري خواي تعالى عام في كل من دعية من دونه سواء من الملائكة أو من رسول من الصالحين أو من الأصنام أو من أي شيء صيرك كا هركسي كأبارستي هرشتي كأبارستي هركسي هرشتي أبارستي لغيري خواي تعالى أو عام يعني هركسي الدواء لي بكرة يا عبادتي بكرة يا بقصي بكرة يا ملائكة برسول بصالحين أو من أي شيء دستور بأسابي أو أمره قوماتي بديمقراطية بليبرالية بدولة مدنية بنازام أمم متحدة بنازام أمريكا بأوروبا حاشتجلوا تعالى قبولناك وقوله لا يستجيبون لهم بشيء يعني لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء لأنهم عاجزون لا يقدرون على شيء أوانيك إيوه هاوريان بوكان أوانانات وانوالامتان بنا و... لسورتي أحقاف خواهي قراءة فرمت ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم معدان وكانوا بعبادتهم كافرين خواهي قراءة لو آتب يمان الله هركس يتدعوك إلى غير خواه الروج قيامتيش كافر أبو عبادتي توقيه إنكاريد ليك على أبوه من بدعواي من, من على يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله رج قيامت خو كي غمر يعني يا صحابة يعني يا تابعين يا أولياء يا كي يا كي يا عبد القادر يعني يا غوس أنا بو يا. أو أنا قيامه ايم بي اغابون لا ايوى كم دو هميش ايم كافرين بو عبادتي ايوا كردو تانا كاتا خسر الدنيا والاخره كابره دنيا شي لا دستو اخرتي شي لا دستو ليله اشارت ب موضوع شيزور اين ايج اوي بوتي مؤلف أم موضوعي هنا يا بيشوا كعلى أوان إقرار يعني بعبودية ب بربودية خواك ردوا بس إقرار يعني بعبودية بخواي جورنا عكبة تنها إيش ناقع عب عباديبونا كنبتها خالص تماشى الشيخ محمد كوري عبد الوهاب أو شبه نرد كاتوا كل زمان يخوي عدوز بو طبعاً هر زمانك شو بيخوي هي ها الزمان يشوف محمد كوري عبد الوهاب أو عالمه أو ما مستعيني آینیو. آل خالقی که خندواری دین اسلامی و نیوز روز عبادت کار دعاش دار و غیری خواکا. یه نکته شیعه در از دکن بو امدعوی محمدی کری عبده الوهاب رحمت خواهی لبیک. حالا انتو غلطی. مشترکین زمانی پیغمبر صلی الله عليه وسلم اصلا بر قرآن بونه بود که خالق بوده. حالا داری و نکته اهن. ولی قرآن ساده باری پرله دلیل کردی و قصیوانی تو باز سببین زای شبهاتی اون چیه؟ ان الله نعبده يا اخوي وتعالى اواني بمشرك وكافر لا قله ما ابوته لبر او انا اصلا بر وين بالربوبيه تجنبه تجايب الهيات اي وايا ما زين دليل كان يعني شيء قول منا ان سيلك خاي يقولوا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن رحمانه أجر بيان وتراس سجد أما بكتيره يعني بزماني مش تكني زماني بقى ما الله عليه أجر بيان بوتراس سجد أبو ما نعرف الرحمن يمن الرحمن ناسين يا ما خوامننا زانيون أيه الرحمن بيه رحمن رحمن شيء تداوم عليك السجد أبو بارن ليه ربي زور ورد بين أما يشك اللو سبحانه بروان ال بروان هبوه که دنیای دلوس کردو آنیا، بس عبادتیان با غیری خو با خوا با غیری خواجر رعاتوا خوا لسر آب مشتیکی دار، يعني چه شکان چه شیء اولویت ویارو بیاد بوا مالین اولویت بوا آوانیا ما مستوا شارزا و عالمكاني حساب عالمکانی زمانی محمدی کو را به تأثیر نلان نکا کوه نو و قصد کا آوان هبل روابن بخوانه بوا باشه باب زنی بوا یا نلان بروابون بخوا کافیه بزنی که خوا خلقی کردوی اوتایت المسلمانیه اوتایت موحیدی يعني تعريف التوحيد البشيه كان لا خالق لا اله يعني لا خالق الا الله خالقني الا الله اي معناها ايوه لا لا اله يعني لا معلوه لا معبوده لا متبوعه لا مطاع الا الله انا لا خالقة لا رازقة لا محي لا مميته يعني خالق ورازق و... اجلته اعتقادوا بخالق ورازق ومحي ومميت ومحي غير أو كاتتو كافر او كافر به او كافر بنك جمع شبهات كانيان. يشيك اللي بلغ كانيان. طبعاً هنا قالن الشاهد أن الكفار أنكروا كفر بالرحمن. هني الآيات كأن كيت الرحمن هو. كان. كخالق شبهك كان آتيك كائنوا، وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال. أمان الله إن شيا، آه، مجادلة أكل يعني شو المجادلة أكل الأخوة؟ كافر كان زمان يبيغه صلى الله عليه وسلم. وموضوع المجادلة هي الربوبية. أمان الربوبيتها. وكان أخوة يمدروزنا كردو. مجادلة كلا بيع. يعني يجادلون أن الله ليس ربنا. وإنما معه أرباب الله ربي شيء خالصني بلكو ارباب اربابي لا قلاه امرج شيء كشبه كان شبه هيك باب ولا يامركم أن تتخذوا الملائكه ونبيا اربابا ان اوت او ايه لا اويك وا يقولوا فميت او أمر كان بارباب, عن بأرباب. يعني خالق رب يعني خالق سان نقطهنا مهم فرق لبين كلمة الرب لقال الاله إذا الشيخ فوزان بتفصيل باس يوم موضوعهاك يجب أن يصبح موضوع أما أخيانينا أم شبهتان وردي شئين ونجاة تنصر موضوعهاك إلا لا شيخ صالح أولا لين؟ وهم اتخذوا أرباب وهم اتوفذوا أربابا يعني أولا كنون برب والرب هو الخالق يعني أولا هاتون أمانية كردوا بخوا دروسكار يعني والرب إيش خالقة وهذه الآية تدل على أن قريش كفروا في الربوبية أو دليل لسير قريش لربوبيته كافر بو نجل ألوهيتة نقطة يشك فلا تجعلوا لله أندادا خلنا نقرأ النافر ما هو ند واتي ها وين على درز مكان دائماً ألا أوان بو كافر بو لأنهم اتخذوا أندادا من دون الله يعني لغير إخوان حيوانين درس كده بعوضة عاي كعلى شيء خلاص إيش بكان؟ كفر كان كفر ولا كم أو أو نقطتين مثلا بازكلي مثلاً يجيك بارد بينه كعلى وقيل وإذا قيل لهم زدوا للرحمن قا للرحمن قالوا من الرحمن ليا بتم شيء شبه كبكن ايا تشي اوان او بو كوا انكاري نا وكبكن ياخذ انكاري مسمى كبكن يعني خو خوي جل وعلا يعني يا مسمى نه مسمى ما نه ناو ناو بو ذاتك ايا اوان انكاري نا وكا انكردوا يا ذات نا وك ذاتك نا وكيف يا ناس نروا تمشاكن نوني يغهينينا ولي زماني صلح حديبيا لكاتي صلح حديبيا لصلحة حديبيا كاتي كهاتن صلح كبنو سن سوهيل چيود كابلتما صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وتي چي وتي نا يمان الرحمن شيء بسمك اللهم كواتا إنكاري لأ الله بو يالنا وكبو إن كاري لالله الله إقراري لالله نبو إن كاري نبو بلين ولا أخواني بلين ب... بل... أخوة تعالى بطاق تنهار ربنا كسيترين لك الله إن كاري لوابو كإيمان نمازاني وأخواني الرحمن إن كاري ذات أخوانك كخالقة أكداري أون نقطة مزور مهمة باشاً وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بيته. لأولوهيته. لأولوهيته طبعا كمجادله كان اخوي التي هي مجادلك هكا اما نل للربوبيه نخر لالهيته لالهيته مجادله طبعا شديد المحال يعني يعني اخوي تبارك وتعالى زور زور بد صلاته بقوته وكسك المحال بمعنى تي يعني شديد الحول زور بقوته سزاي او كسبا كواسه فيل فرمان كاني خواك مجادله اول لا الوهيه ولا بعثا بو ها اما الزورجه لسوره مكه كان علينا علينا سوره مكه كان سي نقطه زور مهمه تي ايا يكمين ردانهوي مشركين بوشي بو يك قبول الوهيه چاند كردو نك ربوبيت دوهم رساله سهم معات انكاري اوسترن كرديان ن انكاري الوهيه كتنها اخواب اي جنكهر الوهيه دهنا به خوانا <تصفيق> الله بخويتيه معنى اولويتي تاع ماذا قال اجعل الالهه اله واحده اشك انا وياه اصلا للربوبيه انا انا على الله من لاقل او كسانيتري اندانا خويت على الله لاقل في يعني تي كان الله عليه وسلم كسان تيجي شان عبادتهن بوكري ولا اخواته تعالى بس او انا انا ولا ان تتخذوا الملائكه والنبينا اربابا قبوله مش ذكاني كباس يمكن بزين أرباب يعني شيء أرباب ليه بمعنى إله ها بمعنى تين يا رب ميا بمعنى رب يعني شيء رب بمعنى خالق والرازق بمعنى شيء يا بمعنى إله مألوه معبد واتا معنى أرباب يعني آله تعبد من دون الله آية بيغمران هاتون بل الملائكة وبيغمران ببرستن لقى الخوايا لغير خوا اشتوان وتوه اشتوان كوت ليلى قصي او الرد اكليته كبوت رد والله شيشان جيش شاك رب ونج اما او تش يجيك كل شبكان ان هم لا يؤمنوا تماشك خا يقول كبازك فهم كدلاله لوك ولا وما يؤمن اكثرهم بالله إلا هم مشرك وما يؤمن أكثرهم بالله يعني زور بين زور يعني كإيمانين بأخوها هيا إلا أوانتين إلا مشرك يعني إيمانين بالربوبية هيا مشرك لا أولوهيته يعني ما يؤمن أكثرهم بالله لا لعاني ربوبيته وإلا للاعاني أولوهيته وثن مشرك يعني خالق رافر م فلا تجعلوا لله أنداد أنداد لا شيء ولا شيء للربوبية يشوف لأولوهيته لا بأنداد دابني به الشياويك لا كاتك أوان لأولوهيته ندي أندانوا الدواء ما شيخ فوزان يتشي كا يدبس أُمَان بوقا كوا أبيء مي مسلمان لكلميه رب وإله تياب جنتشيا. فائدة في بيان معنى الرب والإله. فائدة في بيان معنى الرب والإله. فا زي الرب وإلهشيا. بقولتي يلاين الرب لقل إله أجر بيها كوا باس كران هردو كان هرجع معناه قا. أجر يجكان باس كرا هردو معناه كا وكو اسلام و وكو فوق اسلام و الله جل وعلا في القران ذكر الرب في مواضع وخا يقول لنا شن باسي ربي كردوا وذكر الاه في مواضع اله شيباس كردوا خذ مثلا سوره الناس يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس فما رب الناس فقال اله الناس هذو كي باسكرد يعني الفرق شيله بين رب الناس واله الناس فما الفرق بين رب الناس وإله الناس هل هما بمعنى واحد اي رب والاله يجمعان إذا اذا يكون الكلام مكررا تعت كلامك تكرار ب فلا بد من معرفه الفرق بينهما يان يان تجاوزا كاتب الفرق كبزاين بينهما وكثيرا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله توبله ك دروس كاري أسمانا كانو الزوية دروس هر حرحو أسمانا كياه وكي أرور تقاربو دروس كاري عشي عظيما ألن الله ألن بو خوايا خوادروا سيكردوه فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ الاله فما معنى كل منهما أما يستتكرار بو باب زين معنايش فالرب معناه المربي لخلقي بنعمه ومغذيه برزقه تربية جسمية بالأرزاق والطعام وتربية قلبية روحية بالوحي والعلم النافع ويرسل الرسل معناه رب أويا كخواج أو خلقي بارور ذكر دوا بنعم تكاني خوي خارنيا ونتيا برزق خوي بارور ذكر جسمي بارور ذكر دون رزق يا ونتيا دلي بارور ذكر دون ب بارور ذكر نشر روحى كقرآن علمي نافع واتزانستي بسوديا ونتيبقى مراني بناته أما التربية للألاني خا أما إيشي رب ومن معاني الرب أنه المالك للسماوات والأرض فرب الشيء مالكه والمتصرف فيه معناها يقلم معنا كان يترأوي خاوانيتيا خاوانيها مؤسما كانوا الزوية كواتا رب الشيء واتتشيا مالك متصرف لوشتيا خاوانيته أتواني التصرفي هل هلوها من معاني الرب المصلح الذي يصلح للشياء أوي كواشتا كان شاقكا ويدفع عنها ما يفسدوا ويشترك خراب يكاليدو لخاتوا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح هذا الكون وينظموا على مقتضى إرادتي وحكمتي سبحانه وتعالى خواه يقول أم كون تو برقوا بيشيه نيو أيبا نعلي تيك بشي أقر خواه نبي تيك بشي الرب أي معنى إله أما الإله فمعناه المعبود من ألاها أقار دار بن أول فعلا أو ها الضبط كان ألاها ياله بمعنى عبد يعبدو اله ياله بمعنى عبد يعبد فاله اله معناه معبود فمعناه بارستراو بارويل يكراو بغسى كراو اله او يكتوب بغسيم كي بيرويل يبكي عبادتي بوب كي او معناه كيتي وليس معناه الرب معناه اله معناه ربنيا وانما معناه المعبود يعني بارستراو بغسى كراو بيرويل يكراو والالهيه هي العباده والوله هو الحب كلمة ولا لزمان عريب معناه حبا معناه خوش يستيب أو كسال لأنه سبحانه وتعالى يحب عباده ليحبه عباده المؤمنون ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه لما عبد كان خوشان وليئة الرسن وهوايا به وخويا الأخوان زق كانوا هذا هو معنى الاله أو معنى إله أبو. أو معنى إلهه هذا هو معنى الاله فتبين الفرق بين معنى الرب ومعنى الاله استاذاني ما الرب يعني كي؟ يعني دروسكار يعني بريو بردني كاروبار يعني رخري كاروباري عبد كان اسماء الزوي مذككي خوي يعني اخو اخيكوا ايشوكاري بندكاني ركوبيكا كال رزكو روزي وجيانو مردون ابابه برنا مين بقوله يد تخارو لسجي برون أو إيشي غبوبيته معناه يقولوا هي داوية كبير ببارسريع كبير ببارسريع بقصب كله هي الرويلة بكريه وإنهما ليسا ليس بمعنى واحد كاتيك معناه نبو ومن قال إنهما بمعنى واحد فقد فقد غلطة أو يكبلش يا معناه غلطش كت والعلماء يقولون إذا ذكراء علماء لا جرهر ذكي باس كرابي كوا يعني الرب والإله باس موت من الرب والإله صار الرب له معنى والإله له معنى كما تقول لجملة الرب إله من هنا يعني هل معنى أشياء وإذا ذكر واحد دخل فيه معنى الرب الله ما أقرأ بأن هذا ما كان بأسكرا معنى أي جديد نموني قيانين وستمع شيء قبرك لسؤالي قبر بيدة وثلاثة من ربك يعني يعني من إلهك هل تعرف ما يعني من ربك ومن إلهك هل تعرف ما تقوله؟ دروس كاريتو تو كيف؟ هر دقيقه غيرته اما اذا ذكر جميعا ها واذا ذكر واحد دخل في معنى الرب اما اذا ذكر جميعا مثل ما في سوره الناس فانه يكون للرب معنى ولله معنى اخر قال بيتشوباسكران هذه كمعناها شيء كما في لفظ الفقير والمسكين ما معنوه الشغفر ما فقير ومسكين اگر قلت له فقير ومسكين بيتشوباسكران فقير شيء ومسكين شيء او معناها هذه كمعناها شيء قالوا ما فقير معنى اي شيء إذا ذكرا جميعا كما في قوله تق... تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين لو أتهدش بس كلامه يأنا قالت هذي كيشيا معناهش معناه كي صار للفقير معنى وللمسكين معنى فقير معناهك مسكين معناهك معناه فالفقير هو الذي لا يجد شيئا فقير وهجنيا الفقير الذي لا يجد شيئا أما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية مسكين هاتي بس ماشيناكه أول شيء كلام معناهك قالت أو كي المعناكي يعني فقير حالي حاله للمسكين مسكين هندي حاله لو باشتري بقول لهم هالدوش شاننا دارن هالدوش دارن فالمسكين أحسن حالا من الفقير مسكين باشتري لفقير هما قالوا مثالك بيننا و مثلا دليلك بيننا و قول الشيخ لسورة كهف دسمانك فرموا أما السفينة ها؟ فكانت لمساكين السفينة يعني مساكينش أزاي منو منيت مثلا بقول منا پنجشش فقیر، پنجشش مسکین، سعی اگر تاکسی اگر مثلا استفاده لیکن آه یا تاکسی کارو بعد روزانه انجام بدهی که پنجشش مسکین سعی اگر بکرند، برشیانه که متوجه برشیانه، آو برشی یک نگه ازی زائر پنجشش که از مشدار میشه تاکسی که اسفینه گوشه، خیلی گرنه نهی بری فرمی سفینه که هیچ چنین مسکینه بود، نهی بریم به مسکین گا تا هیانه ومثل لفظ الاسلام والايمان هل هو ها اسلام وإيمانش. اذا ذكر الاسلام والايمان صار الإسلام معناه الاعمال الظاهره والايمان معناه الاعمال الباطنه قال اسلام ايمان بك وباسكران اسلام يعني عباده عباده كانك بديار وكوني جورج طاعتك قال ايمان باسكران الاسلام يعني شي او عبا او ايماني كما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وتقيم صلاة وتؤتي الزكاة وتصم رمضان وتعجل بيدي نستطع إليه إليه نستطعت إليه سبيلا او بسي تفسير إسلامي قد باشتدي فسروا بالأكان الظاهرة بركن الظاهرة كان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسولي واليوم, واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشري فسروا بالعمل الباطنة وهو إيمان القلب أو أقول بيك اي أقربة تنهى باسكنان؟ الله طبعاً ما اللي وهذا اذا ذكي رجم صار لكل واحد معنى وإذا ذكي رأ أحدهما وحده دخل في الاخر أقربة تنهى ثمان إيمان أبي بلى والله إيمان تنهى تياه في وست بداخله بنأخو نا إيمان نأخشوا دريشة هل دشانة إسلام مش هالعينشة سك خوي قرأ فرمتي سبارة بإسلام وين كغير إسلام هالبجلي ورناجيرة <تصفيق> <تصفيق> ها ومن بتغير غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. أو بمعنى يا حرد الشتي. يعني إمام الإسلام. ومن هنا نعرف الفرق أيضا بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ألي رأي فرق بين توحيد الألوهية الربوبية ذلك وكالربوبية ما بس بس فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق. كأنت رأي الربوبية ذويك على خالق ورازقة أو بد إنساني دروس أو بنوري دروس كردوه. او دروسكار ايما دروسكراوين اوربوبيات رازقه محيه مميته خاوت شي دروسكرو عامراني اي الاعتراب افعل الله سبحانه وتعالى ايما دان بن انبياء السلمين باشي بسلمين دان بن بوك خوتاعالى ايما دروسكرو بنوري همو دروسكرو وتوحيد الاوليه معناه افراد الله بأعمال العباد التي يتقربون بها اليه مما شرع توحيد الاوليه اوك خابه تنهاب بار استوته اي شكان خوت همو بخاب غرنيتو ني بكثير سمع وطاعه چرا ذليلي زلیلی پرستن نه جور جور طاعت چون نیوز که تنها با خوابه، ابد دعوکشش دو خوابه. چون دعوکت تنها با خوابه، ابد نظرکشش دو خوابه. ابد همو قرباته، هموشته کلا خوا خودی بس با خوابه، با کس نبی. لونا چیو چی لونا؟ امر روزدار خالق تیاره توشی ججابوا، ها بقسه کرد نیشرعکی خوای گره. یه شرکی تلی دانه ولگو شرکی خوای گره. خوای گره چیه فرمه؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا خابت تشريع دا ابن النعابة. طبعا كانوا خوا تشريع داني. أورين ماينك ريمان يا معاك. خلق كردوه هداة شمانة. الذي خلق ها. أخوائك خلقك كردوه. شيء ذكاء هداة بلا ما بيتوا هداة لغيري أور بجري. أجر هداةت لغيري أور جت شريكك بوخو قراره. هو للتشريع. هروك وشام ولا قال خوا خواي ذكاء أم بنا وريده رسكردوه. فهناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما دمنا قد عرفنا معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية نأتي إلى حالة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استئم ما زاني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية طبعاً أم تقسيمها قدار بها هندك هن اعترافي بناكاً شبهاتي عنها على نملكوهما هاتوا تقسيمه شي اصطلاحي أكاداربن. يعني علمايان عقيدة اسلامي هاتون كسيد قرآن كسيد قرآن كردوا تماشان كنتوا خوي غور القرانه باسي شي من بوكا هم من بوكا ككفر كان اعتراف كن بويك خو اواني دروس من اليسرو اگر دروس قولوا هي أي توحيد أسماء والصفات كم شو سهما لا هم صفة دكاني خالك على القرآن باسم كده نهبك اسمه ذلك أوش توحيد شيء لا علماء هاي توحيد كابدوب الشوا تمارشها كلا لا يعني خبري توحيدي طلبي توحيدي خبري أو خبر خبر لخوي إياه بو إما كمن خوايهم أو اسماء وصفات كأنما أو خبرية توحيد طلب يتيأ ويطلب لي ما كعبادات أبو بكر كاتل بمشي وتوحيد ككلابتين بشوا دو ربوبية وأسماء وصفات لجات طلب لجار خبريات جاي جيبوها وقوله يش لجات يأ طلب يأ هالسّة وقولي سب اسماء كرجع كاتو ربوبية وقوله يش اسماء وصفات هالشوار توحيد إتباع أو وارده للا علماء توحيد تبع. ألا بل توحيد أوله هو أبيه بأخوي شاكب كي تتابع يبقى بل داي إي كان بقسم شو وعي اهتمامي به بدريه. متابعة أبو كي ها؟ بو رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة. شو هم تجريد يعني بتاعي تنا إخلاص بختي كي توا بوأخوي شو إنك أنتيش بختي الله عليه وسلم. هذا إيمان بتشي بدري دور كودنولا بدأ كان، أنت توحيدي شيء، توحيدي إتباع، يعني توحيدي ربوبية، قلوبية، أسماء الصفات وإتباع، هند أجيء بس إشياء يكن؟ توحيدي حاكمية، توحيدي حاكمية تماشى اگر بيت وكلمة حاكمية بينن، لسروا آية تانية كحكم تنهي إخويا، هو كمعناهش مشكلة مع النية، آية ل ل ل علماء ام توحيدي حاكميان بس شو يقول الشيوخ كان جاكر دوت ولا تر. المشاكل هي خسية جرت يوا ربوبية توا هي خسية جرت يوا ألوهية توا بلام هادو شيء شان درسته. أقرب ربوبية ولاي لا يعني كتوحيدي حكم رأني تنهاب خوايا ل لربوبية قالا الخلق والخلق والأمر يعني إيشي خواي بالورد قاره أبي عشريعة دابنه أو إيشي أو أفعل إخوا نبي كسيترو إيشا بكوايا لنا لا لا يعني ألوهية توا أو تحاكم بوشيو إما تحاكم بو شيء يكون بو اخوه هو عباداتني ما يكون او عباده ابو غيري خويا مشرك يعني لو لولا اشو الكوجي بو التوحيد اولويه جيبو اگر تو بشي يعني بلا ولا بتنهى مثلا توحيدي ما بسكت هو بيتنها خويا ابو بني شنو تشريعي او بري وبني جاب جيب كين سبعرات بها تكا نقرا تش مشكله هيك هنا خير بعكسه بو اگر ولا بيتو مشريكي لا يشتركوا في حكم أحدة، لأن هيئة حكم، لا في حكمي, حكم. حكمي خوا شريك دروزناك على حكمي خوا، وش... لو... حكم حكم ما أم تقسيمة لسلفناها ككاتب إم تماشي دينه كمان أكين هم توحيدا يخواب فلسطيني شل الروانجي الروبويات وبيشل الروانجي أولوية وبيشل الروانجي أسماء وصفات وبيشل الروانجي اتباع وبيشل الروانجي حكم رئيسي وبيحمي هربته يخواب فلسطيني جا هندي جلًا هاي كبار علماء لجنة يا شيخ ابن عثيمين مثلا رديات ولا توحيد حاكم أو أو الكواب لصالح إما قت ما شايف فتوا بكين فتوا كان نقد لمسألة توحيد حاكم وقت توحيد ويا أخوه بارستيبو جرى من شريعتنا لو لا يا نوا ولا هذو فتاوى كي بس آية كروا لبشكان لباشيق جاب ما بس تيجي كيف يا هم كابرا إيه مزاني نجريك حاكم نبو لسر زمينا بدين إخوان إشكالا تناها أقلية ولا تناها مسلمانا جواز خلق سهم طاعن بوكري شو كان في هبوه كلا يك حاكم, حاكم حكم إسلامي ها بغرنا أبو كلامي علماء لكاتك كأعربيات وحاكميك شي مسلمان هم مو مسلماني بري ونبت والله تكانت بشبشون اللي هم أولادنا أبيش يبكره أبي حاكمي كابديني خوايش كا وأبيه وخلطش المطعيب وحاكمها بمعادم بدي كتابي خوا بيان بابرهوا بس أنا لي. نأتي إلى حالة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا مقررين بالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام أولاً اعترافهم بتوحيد الربوبية كل ديانا بل أمخصننا وإسلاما نخير بل يعتبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفاراً مشركين بيغمال إخوة عليه الصلاة والسلام بكافروا مشتكي دانان وقاتلهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية الشر يشيل أن ايمان بخواهب لكاتك إيماناً فهم أقروا بتوحيد الربوبية وجهدوا توحيد الألوهية لما طلب منهم أن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة الأصنام قالوا كذب أوان بروان بواه بوك خوان دروس كدو بلام تنها هعبادة يعني بوخوان أجرانه وغيري غير خوان أجرانه خي بيا مصاصم داوي لي كذب بوخواب كان بالكثير زلي لتنهى بوخوابه وازل عبادة الأصنام من أصنام يش بلكي لو رمضان يك باشن لا نک به خودی برده کی کن، ها به خودی برده که شکل. بس، زور بیار، بو چی آنکت، بو ارواح کانی آنکت. استخوان همو من زانی و دویا غوث و عوق و سوا و نصر که خواه لکورا ن باسی کردون آمانه لاصلا حجار نبود. پیاد شگ بودیم نه. دعای تمسالیم با اله واحده. این هاذا لشیون عجاب. عجاب یعنی عجیب. یعنی چونه بیم مثلا ها. یعنی چون بس بلند با خوا. آخر ایوب پیاد شگ کانه وانی نزيك ما أنا كانوا الأخوة قالت صالح عنده معنا نوتيه نزيك ما كانوا لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله بيأمر علي صوص بي بيأوتن لا إله وتأ ما بهيش وازك اعترافناك إن بهيج بدرسراقك بهيج بيربيلكراقك بهيج بقصكراقك بهيج كسيزلي خماني بدربرين إلا الله نبي ولكن يجب ان يكون لدينا فهم يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا لا يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا الله يكون الله ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان نعم نويت لا تملأ تعزاه بل ود ويغفو يعوق سوا ونصر وحتى دواي ترجم كن هنو لقى خويا أما نش دواكرين وهذا لا يرضيهم ولذلك أنكروا وقالوا لبر من كاريو دعوتي غمر يانكسل الله صلما ووتي أن أجعل الآلهة إلى واحدة هاي هموا آلهة كان بيبايك شو نبيه طلب منا أن نعبد الله وحده تمام ليك أيام تنهى الله بفلسطين بتنهى أي فلسطين بس او أو أو أناش دواء ما كانوا ولا خويت أعلى أمر أمر بهيش يقبل مكره لا يبيه مثلاً لصنا خوي يقول فرمية عبادة اللاتي والعزاء ومنادو هوبه وغيرها من الأصنام هذا شيء لا يعقل عندهم هنا عقل منا يا حوار أكين بوأمان بوين ما كانوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إما لا وابا فين منا شتى ما من نجول نبوه فهذا احتجاج بما علي آبائهم أما نهتن بابا بيلان يخوان كد ببلجها لنا أم روش بات ما با شاكن بهمان شوا رباطي بابا بيلان كراهوا با رباطي لنا مت ما شاى هكسي يمكن لو عني يستا رباطي بيشواني انكردو با أولينين أو ماركس أو فلان او فلان أو فلان أو فلان دواي لحمو بس كاني ترى هري كي قدوه كاني هري كي رباطي كاني هري كي خار رباطي كاني ألا إن شون يمهي بابا بيلان تركي يعني كاتك تور بعض الراس تقني إسلام يعني او بارز كي ناقلين نلا نباو بابيران وين نكردوه استش والله كه ما يعني بهموج جاركاني عبادة تشريع يا الحجة الملعونة التي احتجد بها الأمم من قبل إذا دعي لعبادة الله أو بلق لعن ذلك راويك على فلان وفلان حتى فرعون يقول حتى فرعون اشجود فما بال القرن الأولى أوعند بيشيء ما أرجعان غرو توتبر قارش دوا منجل كتو دواك عبادة نبو الله بكرة فهم لما فهموا معنى لا إله إلا الله استغربوا هذا واستنكروه وتواسب برفضه وفي الآية الأخرى يقول سبحانه فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كانت معنى لا إله إلا الله يعيش نزورهم يا غريبو إنكار ينكرت وأوان يكتري أنا ما أشجع ليك كن كرفزي بكن، آه، كنت لدروس ذاكن حزب دروز ذاكن جماعات دروز ذاكن ورن بابا حموم جاتي حزب لان عن الأسرية كشتكوا ها، متفقن هموع عن الأسرية كشتكوا بوناتوا كتجاتي خمر يقول سبحانه فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قال قرآنا جرحتي أم لا إله إلا الله ناب لا الله زادت بالبرسري أوان شيء كان استكبرا جن استكبر يعني شيء لو لا لولا إله إلا الله خبز لزان وهروها لو كسر شيء كأول إله إلا الله يا ناوى تكوي لسر ليل ويقولون أئن لطارق آلهتنا لشاعر مجنون إيه ما تشون أم برسلاه وأني خمان بجيب يالينبو شاعر كيشت ربي غمرني أنا والسلام الله عليه وسلم أمره هلك سيدعوة بك وايبي يا لله أجرتوب الراس تقين دعوة الإسلام بك إلى واقع أمر يا لله جقدر بيتو لكم الجاي أمره يا إسلام الراس تقين بيني كنابة غير الله زيات الببار السيا ونابة بكري وحير رويلة بكري بدلان شيء الله كاك وتو نسج زوجي جقدر نابة بروبو تشيو دشت وهذا يبين معنى لا اله الا الله تماما ويوضح ويقطع الجدال كتم معنى لا اله الا الله بجواني اشكرا كر دو اياتها وهل هو حمجداليكي بالري حمو, حمو مناقشيكي كوتايف هنا فان في ردا على من غلط في معنى لا اله الا الله كتم معنى لا اله الا الله وكسب غلط لي ها أما معناه كابورون كرديني وردا له كسانيك بغلت تيجي فعلماء الكلام في مقررات وعقائدهم يقولون لا إله إلا الله معنا لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله هذا معنى الإله عندهم متكلمون علماء وأنيكوا نحو صرف بلاغو علمي مصطلح علمي ااا أصول فقهه إلى آخره لم علمان علم كلام كابيلا علم كلام ولديني إسلاما كما علم عقيدمان علم توحيدمان علم السنة مانها ها علم شريع ما أنا ينك كلام أو أن كعالم بوشتانك ولا أن فلسفات لا بحثات بخواهن حكمة خواهن لا إله إلا الله باتيبوا عرابة كان لا خالقة باتيبوا معناه كان لا خالقة لا خالقة موجود إلا الله هو غلط لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله برستراء النية هيا يعني برستراء هيا زور زوري الشهية بلا حقنيا لا إله بحق لا إله حق واتبرسلا وكان هشيان حقن تنهى الله نبيه أو معنى لا إله إلا الله أو أن الله لا خالق يعني دروس كارني ولا رازقة رزق درني ولا قادرة بتوانى على الاختراع يعني جالس داهنا إلا الله هذا معنى إله عندهم أو معنى إله للا إوان أو معنى غلتها لا إله إلا الله معناه كي ويقبلن بارسلا وبقسكلا وبين ربيلكلا بحق هيا بس بحقنيا إلا الله نبه يقول الشيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله تعالى والحارق منهم من يقول يعني كابنا زوزو شارزا به على الإله هو القادر على الاختراع تعلي في إله بتيبوك أو إكبتوانا لسردهنان وهذا غلط وجهل كبير باللغة وبالشرع المطهر إذ معنى الإله المعبود الشيخ الإسلام فرمه مش غلطة أمن زانين كي زوزر أتابع له جوره بلغة عربيه تكلمه إله بمعنى شيء بمعنى, بمعنى خالق ومخترع نخبر بمعنى معبده واتباد سلاو بق الذي تأل تأله القلوب وتخضع له وتتقرب إليه وت كإنسان أي بارسته وخيبو زليل أكا وخيلا نزجكاته فهم لم يفهموا عن الإله، ولذلك يقولون لا إله إلا الله، ويكثرون، ولهم أوراد في الليل والنهار ويورددونها. أواني أور لا إله إلا الله كواتع مشتكيني زماني ب. معناه كان زاني قبل قبول ينأك. كان زاني قبول ينأك. أو أي أي لا بزمان. بس معناه كي نازاني, نازاني وأكويته الشيء يعني زارا لا الله. ما دام معناكينا زانية ما دام تطبيق معناكينا كا ولهم أرادوا في الليل والنهار يرددونها ذكر بنيان وإيواران يعني شوان ذكر أخواننا سبحان الله والحمد لله لا إلا الله ومع هذا يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله يعني أنت كان كأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر حرم يبي وستبك يا و ب الله صديق سبحان الله خاباك للشريك خاباك للعبد الحمد لله بو سوازبو أخوائك تنهاي سوازبو خالصا هم نعمتك عني ها لا إله إلا الله هيش خوائك بحق شهيد سيني فلسطيني الله النبي الله أكبر الله لها مو جورئ جورتله كسيه إيش توه نه كشي لقال أول شا داولا قبر كانوا بيوش كانوا أوانا كان أول جلين كشي لقال أول شا شو إني أسار رسالة بشانك فلم يفهموا معنى لا إله إلا الله وأنها تطلب منهم ترك عبادة القبور والأضرحة وعبادة الأضرحة وعبادة ما الله من الاصنام والأشجار والاحجار او معنى ماذا؟ داوية أوليك هم أشتعنا بجيبية المردوان زندوان دار برد خور مانغ أستهرات زبي هم موشتك ملائكة بيغمبران بيغمبران بيغمتشاكا ناپرسره عبادة بواناكري إلا بو الله نبي فإذا قالوها لزمهم ترك هذه الأمور وإلا تناقب أجر أما ينود أبي أشتعنا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 كم عن هكاي نزاني كوت الله إلا الله يعني شيء شو الله نبي شو إن كسي ترناكا. ولا, ولا سمطعة. لأنهم إذا قالواها لازمهم ترجع عبادة مردوان وزندوان هؤلاء غير الله أما مشركين جل أي منهم يعني فالاولون احذق منهم وتواني بي شوزيركترو شارزات البند بمعنى لا إلا إلا الله ولهذا يقول الشيخ لا خير في رجل جهال لا خير في رجل المشركين اعلموا منه بمعنى لا اله الا الله على خير نيه لكا مشرك جاهل كان سيدك مشرك جاهل كان زاناتر بي بمعنى لا اله الله لديه باور خير ني الا كاسه كا كوا نزان مشتك كان زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم شهر زاتر بيابتي بمعنى لا اله الا الله لمن من فرسي اوايا على الجهال مشركين او زماني بنفهم لكلام ده كتشيش انا اعلمه اعلم مشتي زانه جاهلي شو زانه شتونه ليه الين زنابوب بمعناكه بس جاهل بوبعمل بيكردني واضح معناكه أوان إيه عن زاني معناكه شيء إيش عم بيناكر يا جاهلين ها علم كينا كأثيا علم لا ينفع. كعلم قد نفعي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 وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله بازك إن شاء الله أقر أمر ما سبحانك الله ومحمدك وشهد الله لأينا استغفرك وتويله